بوك ٹو بوك ٹو بوك ٹان عبوي خمسة, وتسعون. خمسة وتسعون. حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين قابي تھیكي اوار كاج كورتشنا منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ لم تعد هي تشتغل؟ <متعد> منذ زواجها منذ زواجها <متعد> نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت نعم ওর কাজ যখন থেকে ওরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তখন থেকে ওরা খুশি আছে যখন থেকে ওদের বাচ্চা হয়েছে ওরা খুব কম বাইরে যায় মুহালুমা আতফালু মুন্দুআনাহ صار نادر ما يخرجون شيك فون قربة متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ غاري جالانو هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ ها جاخونو غاري جالابة اثناء ما تقود السياره نعم اثناء ما هي تقود السياره جون شي غاري تشالاي توكن هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السياره هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السياره <تصفيق> তখন সে টিভি দেখে তুষাহ যখন সে কাজ করে তখন সে গান শোনে তসমা উল মুখা তামিবা তসমাখা اثناء ما هي تعمل واجباتها. যখন আমার চশমা থাকে না তখন আমি لا أرى شيئا عندما اكون بلا نظاره. لا أرى شيئا عندما اكون بلا نظاره. যখন খুব জোরে গান لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه جون اما شورتي لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নেব যদি আমরা লটারিটা জিতে যাই তাহলে আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব সনু সৈফির سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في الي نصيب جودي شي تاراتاري نا اشه تاولي لم يأتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل